يخاطبني يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة يزيد سفاهتان يزيد سفاهة فأزيد حلما فازيد حلما كعود زاده الاحراق